أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجمحة مثنا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 لكم الحياة الدنيا ولا يضرن لكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين الَّذِينَ هَاتِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ الْحَسْرَةَ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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفه جعل لكم ازواجا وما تحمل من انث ولا تضع إلا بعلمه وما يعلم أهراني هذا عبد فراك سائغ شراب سائغ شرابه وهذا من حنوجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون وتستخرجون حليه فتلبسونها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 يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مصطلة إلى حل لذكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الضل ولا الحرور وما يستوي الأحيان ك بحق بشير ونذير وإن من أمة إلا خلفينها نذير وإن يكذبوا كف قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسولهم جاء وبالزبور وبالزبور وبالكتاب المنير. ثم خذ الذين كفروا فكيف كان كثير؟ ألم تر أن الله نزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ثمارا ثالثا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف الحيوانها وغراب بسود ومن الناس والذوات والانعام مختلف ألوانه إن الذين يسلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانية يرجون تجارب لن تبور ليوفيهم الوجورهم ويزيدهم من فضله إن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 وتصدون ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسوار من ذهب فيحلون فيها من أسوار من ذهب ولؤلؤاء ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المطامة من لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوبه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ الصَّالِحَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَفَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ الْكُنُذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِن